فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا ذهبت إلى مكان وكان فيه تصوير فهل يجب علي أن أخرج من هذا المكان ولا أجلس فيه إذا كان تنكر عليهم ويمتنعون فتبقى في المكان أما إذا كان ما يقبلون اخرج من المكان والآن مع الأسف تصوير صار في الأعراس صار في الأعراس الآن ويجون الأطفال وكل معه كاميرا يصورون، وصار حضور الحفلات الزواج فيه منكرات ما تستطيع أن تزيلها فلا تحورها، نعم. فضيلة الشيخ. حتى والفضل. النساء معهم تصوير وحتى البلاء كله الآن، نعم.